ما كنت أنوي أن أغادر لو لأن ناداني ديني ما كنت أحب أن أردت مع السخية وأنت تقبليني فعزمت على الرحيل سرا يا فؤادي أمام فسامحيني أمام قَدْ طُبُولُ الْحَرْبِ فَمَضَى مُسْرَعًا يَنْوِي ظُلْمَ الْمَوْلَى وَيَبْغِي جَنَّةً قَالَتْ لَهُ الْأُمُّ الْحَنُونَةُ يَا بُنَيَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَقَالَ احْتَسِبْ حَسَنًا دق الطبول الحرب فمضى مسرعا ينوير ظلم ولا ويبغي جنة قالت له الأم الحنونة يا بني ارجع إلي فقال احتسبي حسن ما كنت تارككي لأجل هوا رخيص لو كان هذا لما صارت المحن لكن ديني قد عاني للجهاد فاخترت ديني تاركا خلف الفتن دق طبول الحرب فمضى مسرعا ينوي رضى المولى ويبغي جنة قالك له الأم الحنونة يا ملي ارجى إلي فقال احتسبي حسن ما كنت تاركك لأجل هوا رخيص لو كان هذا لما صارت المحن لكن ديني قد عالي للجهاد فاخترت ديني تاركا خلف الفتن یغزون ارضا قد تباه بها الزمن جاءوا لهدم الدین لا شيء سوى جمعوا صليبهم وعباد الوثن اماه لو تدرين كم عز الفراق لكن رضا الرحمن كان هو الثمن في كل يوم عشت أنا في العراق لم أنس ذكراك فكنت لي الأمل أعداء ديني جاء من كل البلاد يغزون أرضا قد تباه بها الزمن شيء سوى جمعوا صليبهم وعباد الوثن أماه لو تدرين كم عز لكن رضا الرحمن كان هو الثمن في كل يوم عشته وأنا في الآراء لم أنس ذكراك فكنت لي الأمل